الإفلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ليس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتَلَّعَ لَهِ أَيَاتُنَا وَلَا مُستَكْبِرًا وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِ أَيَاتُنَا وَلَا مُستَكْبِرًا كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقَرَارًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّهُمْ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 قُلْ قَسَمَاءَ وَاتِي بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فيها, فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ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 لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهني وفي صلته في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير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 ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون, فتكون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 إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 شجرة أقلام والبحر يمد والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا نفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرٌ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 فلك تجري في البحر بنعمة الله ليُريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيه موج كظل لدعوا الله دعوا الله مخلصين إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما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 كم الحياة الدنيا ولا يغرنكوا بالله الغرور إن الله عده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرواح وما تدري نفس